وَعَلَيْكُمُ القتال, الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وآثا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واثا ان تحبوا شيئا والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 بصرهه والمسجد الحرام واقتراض اهله انه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل فالفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يخالون يقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتد وهو كافر فأولئك حرضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فِيهَا خالدون وأولئك أصحاب الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله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 لَنَا فِي النَّاسِ وَابْنِهِمَا أَكْثَرُ نَفْسِهِمْ نَفْسُهُم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ قُلِ الْعَفْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم اللَّهُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْآيَاتِ